ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقومي يؤمنون قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها الا ما شاء الله وانما ذلك الى الله ولا أعلم الا ما علمني الله فلا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تقول إليه لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الاليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه سبحانه ويصدقون بما جئت به في هذه الآية الكريمة تلقين العقيده أن كل شيء بأمر الله تعالى والعلم بهذا يجعل محبة في القلب لله تعالى وتوكلا على الله سبحانه وتعالى وصبرا على ما يعتر الإنسان من أمور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 لما أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتماد عليه لعظيم قدرته بين ربنا جل جلاله كيف أن الله سبحانه قد خلق الخليقة من نفس واحدة هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم وخلق من آدم زوجته حواء خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها فلما جامع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته واستررت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا فلما اثقلت به حين كبر في بطنها دع الزوجان ربهما قائلين لئن اعطيتنا يا ربنا ولدا صالحا الخلق تاما لنكونن من الشاكرين لنعمه فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون فلما استجاب الله دعاءهما واعطاهما واعطاهم ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما فعبدا ولدهما لغيره وسمياه اسما غير حسن فتعالى الله وتنزه عن كل شريك فهو المنفرد بالربوبية والإلهية طبعا هنا لقفة في مركز تفسير ذكروا عبد الحارث هذه الرواية لا تصح فكان ينبغي التنبيه جزاهم الله خيرا أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة فكيف يجعلون يجعلونها؟ شركاء لله ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا تقدر هذه المعبدات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها فكيف يعبدونها وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وان تدعوا ايها المشركون هذه الاصنام التي تتخذونها الهه من دون الله الى الهدى لا يجيبوكم الى ما دعوتموهم اليه ولا يتبعوكم فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها لانها مجرد جمادات لا تعقلوا ولا تسمعوا ولا تنطق إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون لهم فهم أمثالكم في ذلك مع أنكم أفضل حالا لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وأصنامكم ليست كذلك فادعوهم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 فيسعون في حوائجكم أم لهم أيض يدفعون بها عنكم بقوة أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضرق قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا من ساوي ثموهم بالله ثم احتالوا لضره ولا تمهلوني من فوائد هذه الآيات في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل به من البشارة والنذار فالمرء يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بما جاء به من الكتاب والسنة ويتخلق المؤمن بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقته أما الاستغاثه به فهذا من ابطل الباطل جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجة ليألفها ولا يجف قربها ويأنس بها لتتحقق الحكمه الالهيه في التناسل ولكن الناس ولعاده بالله صاروا يعتدون بهذه الغرائز التي غرزت فيهم نسأل الله تعالى أن يجنبنا الحرام الواجب على العاقل عبادة الله تعالى لأنه هو الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين ومنافع الدنيا بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم من أصرته إياهم فلا تضرهم عداوه من عاداهم هذا وبالله التوفيق وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهِ